بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نواصل القراءة ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا قال نوح إنهم عصوني واتبعوا من لم ماله وولده إلا خسارا ومكروا مك صرن كبار وما هنا في الإخفاء عند الكاف ألسقوا اللسان في الحنك الأعلى ألسقه تماما مكرا ألسقوا هكذا يكون الإخفاء عند حرف الكاف كما قال الشيخ أيمان صعيد حفظه الله مكرا وهذا قلنا حرف الكاف والقاف وحدهم اللي ينغلق فيهم من مخرج فالصوت يتمحض من حيث الخيشون فقط فما جزء فموي في الإخفاء هنا في الكاف والقاف بحيث لو كانت سد الخشمك يموت الصوت كله ومكروا مكراً كبارا, كباراً وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن هدا ولا سواعاً وقالوا لا Panią لَا Panią Panią وَلَا Panią Panią Panią Panią Panią ولا يغوث ويعوق ونسرا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا وقد اضلوا كثيرا وقد اضلوا كثيرا وقد أضلوا ولا تزد الظالمين الا ضلالا ولا تزد الظالمين الا ضلالا ولا تزد الظالمين الا ضلالا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلنا را ممما خطيئتهم أغرقوا فأدخلنا را نارا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ من دون الله أنصار هنا الإخفاء النون عند الصاد يكون ب إرسال طرف اللسان إلى مخرج الصاد مباشرة، لأنه لا يؤثر هنا. أن صار، طرف اللسان أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلة. أن ما يأثرش، ما تظهرش النول لأنه بعيد على بعضهم. مش كما الداء والتأ والطا قلنا أزبط تتخليه اللسان معلق شوي. بينما في الصاد باعتباره بعيد المخرج ما يضرش، فأهي المخرج للصاد مباشرة يبقى مقدار الغنّ اللي بيشوخرش بالخيشوم. أن... الثاني موجود وين موجود في, مو... في, م... في مخرج الصوت ما يضرش مش باش يخرج الصوت إلا بالتباعد لأنه حرف متحرك واحد المساله ولا أنصار صاء بعدين يخرج الصوت وين؟ فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح رب لا على الأرض إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا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 يا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات بيتي قالوا قرا بالتسكين بيتي مش بيتي حفصك بيتي Pani firli Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! للمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا ولا تزيد الظالمين الا تبرا <تصفيق> اللهم امين الحمد لله نعم طيب الخلف بين حفص وقلون فيما قرانا أول كلمه ود كيف قرأ حفص ود ولا تذرن ود ولا اسوا ولا, ولا يغوث ويعوق ونسر الكلمه الثانيه بيت. بيتي. بيتي هذه من ياءات الاضافه قراها قالون بالتسكين حفص قرأ بالفتح بيتي مش تكون ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا طيب بارك الله فيك نبدو في سيدي القراءة نبدو بالرقم خمسة عشر تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وَقَالُوا لَا تَبَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَبَرُنَّ وُدَّاً وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغْوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا أعد ولا تزد ولا تزد الظالم ولا تزد حرف رخ ولا تزيد الم... يجري فيه م. الصوت نعم. ولا تزيد ولا تزيد الضاد لا لا تبهي المخرج هذا الضاد طرف اللسان مع رؤوس الثانية العليا الض ض ما تجمش تحبس الصوت الصوت يجري بطبيعته حرف رخو هذا ولا تزيد يجري الصوت ولا تزيد ثاني يخرج ها ولا تزيد ضاده انت تعمل فيه انت خرج لسانه ولا تزيد الظالمين كما ذهب بالضبط اما هذه مفخمه ولا تزيد الظالم انتبه ولا تزيد الظالمين لسانه لازم يخرج ولا تزيد الظالمين ولا تزيد ولا تزيد الظالمين سمعني رخاو سمعني الرخاو ولا تزيد الظالمين. ولا تزيد الظالمين. نقص. نقص. ولا تزيد الظالمين. شوفتها. فما برهها زمنية يجري فيها الصوت. فما برهها زمنية يجري فيها الصوت. ولا تزيد الظالمين. شفتها ولا تزيد الظالمين. كم بسم الله. فما برهها زمنية يجري فيها الصوت. حرف الرخو. هاي. ولا تزد الظالمين الا الظالمين الا الظالمين الا الظالمين لا لا ما تضغطش برشة على لسانك خلي الصوت يجري نقول لا لا لا لا لا ما تضغطش لا لا يمس لا تماس لا لا ضغط ما مش برشة باش ما لا ما تحبسش الصوت تردها شديد لا لا لا لسان يمس هذا لا لا لا لا لا العليا لا يقو عايز يجي للصوت مسكر مش مسكر بشك بشكل محكم يقطع خروج الصوت فما أغ... أغ... أغ... أغ... أغ... أغ... ال... أغ... الفرق واحد مفخم واحد أغ... نعم ولا تزيدوا الغ... ولا تزيدوا الظالمين الا ضلالا من خطيئات اغرقوا فادخلوا نارا فلن يجدونهم منادون الله انصرا حسنا بارك الله فيك بحي الرقم 16 ليس موجود الرقم 16 الرقم 17 كذلك 18 تفضل 19 روح. وكان 19 مش موجود رقم 20 يقول كان مش موجود مش نروح الوقت. <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك تذرهم تذرهم إنك إن تذرهم لا أخفي النون عند التاء إنك إن تذرهم يضلوا عبادك تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كثارا كفارا, كفارا رب اغفر لي ولوالدي راء o firli, zfrulij woli day, woli mn, daxar bieti muaminu woli muaminat. O Rabb, zfrulij woli Rabb, zfrulij woli waliyya woli mn, daxar bieti woli mn, daxar bieti woli mn bieti نقص فيها بيتي يجيش معها نفس بيتي بيتي انت تقول بيتي, بيتي, بيتي لا بيتي بيتي اي بيتي, بيتي وللمؤمن بيتي ولمن دخل بيتي دخل م... ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين وللمؤمنات ولا تزيد الظالمين, الظالمين ولا تزد الظالمين الا تبارا. بارك الله فيك الرقم 19 طيب الرقم 20 قال لك الرقم 19 وايش رقم واحد يخبر رقم اثنين كان وش أعوذ بالله. هعد. هعد. أعوذ بالله. أعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. الرجيم. قال نوح الرب إنهم عصوني إنهم انظر إنهم ضم الشفتين بشيخ رسول صيح نقولش إنهم إنهم ضم أني نقص إنهم قال نوح الرب إنهم عصوني إنهم ضم الشفتين في الهاء إنهم إنهم, إنهم, إنهم إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده لا ماله لا ماله ضم شفتين ضم كامل ماله وولده واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا مكرا مكرا ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذ لا لا قاعد وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تاه الهتكم نفس الشيء انتبه للضم تمام ضم الشفتين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودو ولا سواع ولا يغوث ولا لا لا, لا, لا, لا, لا انتظر انتظر انتظر, انتظر تقرأ قلوم قف على رأس الآية ولا سواع ولا تذرن ودو ولا سواع ولا يغوث ولا أقرب لوصلت ولا سواع ولا يغوث ولا, ولا, ولا, ولا سواع ولا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرة وقد أضل كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم, لهم, فلم لهم, فلم لهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا بارك الله فيك رقم الرقم الثين وعشرين عشرين يعني بال واحدة على, على حسابيا الرقم الثلاثة وعشرين غايب يهزده كانوا انو كلام موجود الثلاثة عشرين طيب بارك الله الرقم الثلاثة وعشرين تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نوح الرب لا تذر على الأرض ك وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافر الارض الأرض ضار وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار من وقال من الكافرين ديارا من الكافرين ديارا دي... لا من الكافرين ديارا دي... دي... دي... دي... إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا إِنَّكَ إِن تَذَرهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا كفرا فَأَ كفرا ربي اغفر, لي ولي ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بارك الله فيك ترابول قف على كلمة ولا تزد كيف تقف عليها؟ أين ولا تزد؟ آخر آية آخر آية أه. ماذا تقف عليه؟ نبدأ من الرأس الآية معناها لا نبدأ ولا. ولا ولا تزيد ولا ولا تزيد ولا تزيد تزيد ولا تزيد أه؟ تزيد, تزيد. تز... اه اي قلق على فضلك أي. اي ولا تزيد احسنت بارك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال نوح الرب إن لا لا انتبه الباب ما قال نوح الرب إنهم عصوني و. اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة وמכرون مكرن كبارا وقالوا لا وقالوا لا تذرن فرق بن بن لا تذرن ولا تذرن ها وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوف ويعوق ونصرا وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا وَقَدْ أَضَلُّ, وقد أضل لا لا لا وقد أضلو وقد أضلو كَثِيرًا ولا تزد الظالمين الا ظلا مما خاطئ لا لا لا مش حرف مطبق حتى كانوا مكسور فيه شيء من, من التفخيم. خطيئ مما خطيئاتهم أغرقوا, ف... أغرقوا أغرقوا فأدخلوا نارا أعدها أغرقوا ترح أغرقوا لا لا أغرقوا أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا, لا لا هو فلم يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْسَاراً لا نفس الزمن اللي بتعطيه للميم في الميم هو اللي بتعطيه للغنم تخفيها في الدال لَهُمْ مِنْ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا عود أنصار اخفاء بغنى والصاد مفخمة فلم <تصفيق> يجدوا لهم من دون نقص فيها شوي لهم من دون الله فلم يجدوا لهم من دون الله أنسى أنصار هذا التصليح الأول من دون الله صنع اصبر لهم من مقدار حركتين تقريبا الزمن وكلهم ياخذوا نفس الزمن الادغام الميم في الميم فيه غنه وهنا الغنة نفس الزمن اللي بيستخدمها الغنة بتاع الاخفاء بتاع النون في الدال ولا النون في الصاد واضح, واضح. لهم من دون الله انصارا هناك خطا خطا في التجويد وخطا في الابتداء ليس لهم من دون الله أنصار واضح تقول لهم من دون الله أنصار تغير المعنى يا حبيب فلن يجدوا لهم من دون الله أنصار أنصار أنصار, أنصار, أنصار, أنصار أن... هذا الإخفال هنا في الغنى جيب بعدها حرف مستعل والحروف المساله تكون مفخمه والغنه تتبع ما بعدها من حيث التفخيم والترقيق ام ما نقولش ان وضح انصارا انصارا انص انله بارك الله فيك بارك طيب الرقم الله <تصفيق> سبحان الله سبحان الله سبحان الله غايب الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ها؟ شيش نطلعوا ما عندكش رقم؟ اقرا هي اعطيني اسمك عادل نفره. عادل ايش؟ اقرا من قوله وقال نوح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح. وقال. وقال. وقال نوح الرب لا تذر. وقال نوح الرض لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم. ك ولا يلد إلا فجرا كفرا ربي اغفر لي ولوالدي ولما دخل, دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين ولا تزد الظالمين إلا تبارا طيبه جدا بارك الله فيك طيب نكتفي بهذا إن شاء الله بارك الله فيك. سبحانك اللهم محمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك